مساء الخير يا نجمة ليالينا مساء النور مساء الحب والاشواق مساء طاب تغريد سلام الله على الشجعان والفرسان واهل الشرار سلام الطيب نهل الطيب بهم مساء الخير يا نجمه ليالينا مساء النور مساء الحب والاشواق مساء طاب تغريد سلام الله على الشجعان والفرسان واهل الشعر سلام الطيب بالأهل الطيب بهم يزداني ترديد سرى قلبي وهو هايم وسراني بدون شعور وعيني ما تشوف إلا حبيب لوح بيده ضحك سني نزل دمعي برى جرحي وزدت سرور كتب شعري على صوتي زها حرفي وتنشيده زها حرفي وتنشيده مساء الحين يا نجمت ليالينا مساء النور مساء الحب والاشواق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 مسام طاب تغريد سلام الله على الشجعان والفرسان وأهل الشعور سلام الطيب لأهل الطيب بهم يزدان ترديد أنا يا ناسه محساس لا جاء اسمها مذكور برق القلب غمزة وهمس القلب ترعيد اغني باسمها دايم كأني يا عرب مسحور لها حبي وتقديري وانشادي وتغريدة ولها في حشا قلبي بساتينها شذا وزهور يمين الله ما انسى حبيبه قلبي يبغيد يمين الله ما انسى حبيبه قلبي يبغيد حبيبه قلبي يبغيد